لكن <تصفيق> احنا <تصفيق> لست عليه بمسيطر انت حر لكن عم بين لك الايه الاولى ليس فيها ذكر للمكان اسمع ليس فيها ذكر المكان لا سلبا ولا ايابا كلامك صحيح. صح. كلامك سليم. لا كلامك إذا. لا. ما تحصل. ما تحصل سليم ما بيشتغل. عبد الرحمن حول لا لا لا لا. لا <تصفيق> الشيخ الشيخ ما عرفها للأدينة. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله اكبر الله اكبر تصفه قبل ان تشول الله خليني أكمل اكمل الايه لا لا كمل الايه المكان سلبا او ايجابا من خطك يا لا خطك ما انا قلت بدي الايه الناس يعطيني ايه انا قلت بدي عده ايات ما قلت لهاي انا آيات قلت آيه لأن وانا اجيب لك آيات الله انا بجيب لك آيات أنا بدي اجيب لك كل الايات في بجيب المكان لله مكان رح يجب له اسمع بس رح يجب لك ايات في اثبات المكان لله وليس لله مكان قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد كله كملها لا. احد حافظة انها عاطيناك الكوثر كملها نشوف مش حافظة هي جبت لك سورتين فيها عديد ايات في اثبات المكان وين وين المكان <تصفيق> يا جماعه اسمعوا <تصف> جزاك الله خير جزاك الله خير طيب جزاق الله خير انت في عندك جواب عن السؤال وهو السؤال هل هذه كتاب السنة ما يدل على الله لا ليس هذا هو السؤال اه اه اه اه لنتنبع نغير نبدي لا والله هي هي اه اه و... تقولون بان الله عند وجه موجود بدون مكان بدون مكان بدي ايه تثبت ان الله عز وجل ليس في مكان نعم. هذا اولا المفهوم طبعا ارجوك ارجوك نعم. قلت هذا اولا هذا أولا. لما بيقول انسان اولا شو معناها في ثانيا أطلع. ثانيا نريد تشرح لنا كلمه المكان ان شئتم شرحتم وان شئتم شرحنا نحن المهم الان نريد ايه كيف في المكان عن الله عز أي وحشة؟ ومجمع التصاحبك وأبا أنا, أنا قنوع صدق أي وحشة؟ لا يبدل عن مكان شيء إذ أن كل مخلوق في هذا الكون مستقيم في وجوده إلى مكان. نعم الله عز وجل ليس كمثله شيء فهو في وجوده غير مستقل بان المكان هو بذلك يبين حق لا يخالف فهل بيعتقد بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير السمع والبصر من صفات البشر ايضا والله عز وجل وصف نفسه بانه سميع بصير هل نثبت هاتين الصفتين أمنا فيهما عن الله عز وجل أم نثبتهما وننزهه أن يشابه الحوادث والمخلوقات نثبتها وننزهه جميل هذا الدليل وحده لا يكفي لنفي المكان لا يكفي لنفي المكان علما علما لعلك تذكر معي قلت آنفا ملفت نظر أخينا هذا هذا عم يجيب ايه لنفي المكان ولا ليست في ذاك الصدد فأنا جابهت أنا رها جب لك آيات في إثبات المكان وليس لله مكان انتبهت لهذا الكلام ولم انتبهت عليكم السلام أنا خلت آنفال للفت نظر الأرض أن نستجلال بالآية تحميل الآية ما لا تحمل لأنها لم تذكر المكان لا سلبا ولا ايجابا فمن ضاب نعم لكن من ضاب لم قلت له أنا رح يبلك آيات لإثبات المكان بها لإستجلال على المكان بها وليس لله مكان وليس لله مكان حتى, حتى ما يصبخ كون انه انا اقول ان الله له مكان بس للفت نظره انه ما بيقول سجلال بمجرد تلون ايه هاي الايه فيها نفي المكان فمثله مهلي انا لما نفيس المكان أثبت المكان بشرك الله واحد إن أعطينا شكوى ضرب. نحن مواطنات على سقط. جميع لكن أردت تذنور على أردت تذنور على أنه قلت ليس تجزي مكان عقب هذا؟ لأنه الشيء اللي نحن نفهمه من منوش قديما من الخلافات بين الخلاف والشجار.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 انه لا يجوز للمسلم ان يثبت شيئا او ان ينفي شيئا عن الله عز وجل الا بدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة وهذه كلمة لا خلاف فيها ان شاء الله جايك جايك البيان جايك البيان الله يزديك البيان كذا معنين وعلا كويس الان نحن نقول كلمة المكان هذه معناها وجودي ولا بيني إذا ما في السؤال إذا خلاكي. أصدقتك كذا هو المكان أمر معه <تصفيق> ولا حسي. أحسن. وهذا ما حسي من مكان. صحيح. فالآن إذا كان المكان وجودي. نعم. فهل من مسلم يعتقد؟ بان الله عز وجل كان منذ الازل في مكان حيث كان الله ولا شيء معه ايش مسلم يعتقد ذلك ها نعم اذا هل انتم تعتقدون بان هناك مسلما عالما يعتقد بان الله عز وجل في مكان طبعا لا فاذا ما هو الخلاف الان بينكم وبين من يؤمن بكل آيات التي تثبت العلو لله عز وجل فوق مخلوقاته كلها بآية في السماء بآية الرحمن عشستوها من كلها إلى آخر ما فيها لأن كلها معروفة ومتلوة الحمد لله ليلا نهارا ليلا بماذا تميزتم أنتم الآن في هذه اللحظة بعدما توضح لكم شيئان ان المكان امر وجودي اي خلق من العدم وان الله عز وجل كان وليس هناك مكان ولا زمان كويس اذا فعلماء السلف كلهم الذين يؤمنون بايات الصفات واحاديث الصفات منها العلي الاعلى لماذا تفهمون من هذه النصوص ومن أخوالهم أنهم جعلوا الله في مكان ف... اسمح لي اسمح لي أنتم عنهم وقلتم ليس في مكان لماذا أنا أريد أن الله كلام والله هذا الكلام أنا ممتاز جدا نحن كلام الثلاث دائما بقولها من الله جل وجل فوق المخلوقات من الله جل عالي او له وسطة العلو فنشنا موافقا هذا الامر موافقة كلي لكن طبعا نحن نشكي انه كان فوق المخلوقات فعالين على المخلوقات بالعلو والرتبة وليس العلو الشتي لا ليس علو الرتبة فقط العلو الشتي لا اسمحني لان قبية الحز اخي من هنا جاءكم الخطأ الحز الو عذاقة بالكون الحس له علاقة بالكون اي بالمكون وليس بالخالق للكون طيب هذا كلام توحيد طيب هذا كلام محيب هذا ما اعطيت بس اعطبالك انتبه لحدك ما اعطيتني الجواب عن شغاله اعطيته فاقول لماذا تميزتم عن علماء السلف الذين يؤمنون بان الله عز وجل على العرش استوى مع اعتقادهم انه ليس في مكان لان الله كان قبل ان يخلق المكان وهو الان كما كان قبل خلق المكان طيب بماذا تميزتم سيظهر الان سيظهر بعد خليل الفرق بين عقيدة الخلف وبين عقيدة الخلف وأنتم هذه العقيده يعني الذي انتم فرلتم منه آنفا نحن ما نقول الله في كل مكان هذا الذي فررتم منه نخشى ما نقول وقعتم نخشى ان تكونوا وقعتم فيما هو شر مما منه فررتم الان كيف حكيت انت ما هي عن الفرز اللي بقوله بس خلاص كلامي انا بقول الان الله اكبر انا بقول الان ولذا نكمل كلامي الان أظن وضح لك اننا نحن لا نقول ان الله في مكان هذا لم يفتقر الانسان صح أه؟ أه؟ طيب. لكن انتم لا تقولون بما قال الله ان الله في السماء وعلى العرش استوى وما نقول بذلك ما اظن ما اظن اسمح لي لما اقول لك ما اظن كيف معي مش تسمع كلامي المعطل لكلامك بتمضي في كلامك بكون متفهمه انا بقول ما اظن انكم تقولون هكذا لانه هل لي استقيتم منه هذه الكلمات والذين هم سقوا هذا استاقي لكم هم يقولون ان القول ان الله في السماء هي المشركين وانت قلتها انفا يا سيد يا سيد انا انا رجل الله يهديك. ما استمع. الله اكبر ان هذا يعني هو, الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ هو انا لا. انا لك ما قلت في ما ما مش انت أنت قلت يا أخي الله يهديك أن كلمة الجواب أن الله في السماء ليس جوابا لأنها هي عقيدة مشركين وقلت لك يا أخي هل كل العقيدة يعتقدها المشركون ضروري نحن نخالفهم فأيضاً إذا قال المشركون ان الله في السماء نحن نخالفون كه فيهم قد يقولون الله موجود نقول إن أخي الله موجود نكاه فأيذن نشيت قلته؟ قلت لا لا نسوش بس المحمد اللي خفت عليه كلامي خاص اني أنا قلت انه اعتقاد انه الله عز وجل في السماء يعني بمعنى اثبات المكان لله هذا هذا الكفار اقروا والسؤال المجرد عنه لا يفيد بدنا ندقق نفع شو المحمود شو المحمد انت ما تحمل اي ما لا تتحمل لما ربنا بيقول أمنتما من في السماء أنت بفهمك عما تفهم من الآية إثبات المكان إثبات المكان المخلوق وبناء على ذلك لتقول هي عقيدة المشركين وفينا أتهمهم الب... هو البالة, البالة شايف شلو نظر في أمن المجتمع نكون بشيء نصيب بشيء يا أخي سلامتك مجتمع أنت عما تقول فيه أن هذه الآية آلتما في السماء تثبت مكان الله وهو صرح فيها تماما ولو لعلها تكون فلسل في السلام محبوب فالله عز وجل لا يثبت لنفسه مكانا ولا ينفي عن نفسه مكانا عطباء الأخداء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 ونحن معك على الداخل وإما, واما ان يفهم في السماء بمعنى على السماء وانه فوق المخلوقات كلها انت اليت مكانا لاحسا قلت لك يا اخي بارك فيك الحس له علاقه بالمخلوقات ونحن كلامنا في الخالق الخالق فوق السماوات كلها فوق المخلوقات كلها فوقية تليق به تبارك وتعالى. <تصفيق> طيب الان سنقول نقول نحن نعرف وسمعنا من بعض مشايخنا في دمشق وقرأناه في بعض كتب في الفرق ان الله عز وجل اسالكم الان شو رايكم بهذا الكلام الله عز وجل لا يوصف بانه فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا امام ولا خلف لا داخل العالم ولا خارجه شو رايكم في هذا الكلام لا ننطق تركي ولا ننطق العالم لا بعدين يا استاذ انا انت كثير الكلام هذا إذا كان مسؤول منهم على نفس المكان كلهم ما أدري هذا صح ما إذا أو يكون اللاعب فوق فنحن نحمله على مسؤولي الرتبة والعلوية معه فإذا كان قضم نفس المكان نحن معه حتى حتى اليوم إذا كان قضم نفس المكان حتى كمانت مني كدمة القش؟ أنا أنا بحكي كم قضم أنا لك حتى انا عمد لك حت عن الجواب وعما سمعت مني كلمة القصة او لأ طيب اذا لماذا حشرت كلمة القصة وانا ما حشرت في كلامي هذه أنا كلمة لقد حاجئك كيف بدأ بنا ينجواب لقد حاجئك لازم نجد كلمة تستيدي الله يحدي شرخه يا اخي كل سوار له جواب كل سوار له جواب انا عمد لك ماذا تقول في من يقول كلام صحيح نعم هذا الكلام صحيح صحيح <تصفيق> صحيح ونظرت في الكتاة تدمة لا بس لا بس كني وطاها الله يهديك ماشي يعني هلأ إذا قلت هذا كلام صحيح وكان هذا كلام غير صحيح عندنا ما منسألك شو حيثتك طول بالك طول بالك الله يهديك الله يهديك خير. الله يهديك طول بالك أما إذاك ما منسألك شو الدليل <تصفيق> إذا كان هذا الكلام أنت بتقول صحيح وكان عندنا غير صحيح ما بنشرق عنه إذن إيش بأنت بديك تفرد التفصيل هذا فطل بدي فطل أمد يعني هذا هذا الكلام صحيح بديك فطل إذا احتجت للتفصيل طيب ماشي طيب ماشي أنا قولت هذا الكلام صح صح يعني الله إذن لا داخل الكون ولا خارجه الله أكبر الله أكبر والله أليس هذا لا الآن وأثباب عندك أحشر ما من أذلة أليس هذا يساوي كلام المعطلة الذين يقولون ليس هناك شيء إلا المادة لا لا داخل عالم المخلوق ولا خارج العالم المخلوق ممتاز <متبت> انا بحكيك هذا الكلام لا يساوي كلام معطل ليش, ليش؟ ان المعطل يثقون يا اخي مو سواء ليساوي او لا يساوي الآن شوف هلا خرج عن الكلام السابق ما تقول في من يقول الله لا داخل العالم ولا خارجه صار نعم صور طيب صحيبا ايش الفرق بين هذا الكلام وبين من يقول انه لا شيء الا الماده في فرق والفرق هو كتين ان الفرق انه المعطل ينفي وجود الله بالمر... يعني بالمرة اما اللي يقولون الله عز وجل ليست داخل العالم ولا خارجه فهو يثبت وجود الله ولكن يمزه من ان يكون في مكان الله يديك فهو ينتكمل دي شيء الله يديك هل فرق كلامه ورح لذا لا مش غاضي ليه عيد؟ خليك السؤال معي ها. متفقنا ايضا ان المكان في وجودي ها. طيب انت الان عم تنفي وجود الله خارج المكان لا يا الله يديك خارج العالم خارج العالم مش مكان يعني. يعني خارج العالم مش مكان لا مش مكان الله يديك شو خارج العالم هاي من كلتكم معنا سارو بيننا استاذ أنا أنا يعني أنا حمد حمد الإجابة حمد الإجابة عماش يمكن يكون انه ممكن يكون كل حدثنا واحد متفق لا يريد كفي وشحن الصراع انا قصدي انه هذا يفارق المعتقد انه مخنبا يا سيدي تحملني وأنا ابننا انا قصدي انه يفارقه انه هذا بحاجه ان يعيد بنفسه مكان فهذا اللي قالها الكلام بيعتبر انه جو العالم مكان وبره العالم مكان فقال الله لا جو ولا بره هذا هذا, هذا يدل ان كرجوم متناقض في ذات نفسك كلا كلا, كلا. كان يقول بأن المكان أمر وجودي الذي قال آرفاً معنى بأن المكان في وجودي ليس ذهنياً صح؟ نعم مش انتقلت؟ نعم صحي الآن غير المثال أنا متعلم يعني هاي تكرر نصب جزاك وخير عن كل حال في فرق بينك وبغيرك ونرجو أن ربنا يهدينا جميعا. ما يصدق <تصفيق> والله. بارك الله فيك. هذا المكان أن جميع العقلاء لا يمكن أن يتصور إلا أنه شيء وحيدي، ها؟ صحيح. ما هو المكان شيء ذهني يعني عدمي. ذهني؟ آه يا بس عدمي استوى. أوعب إن شاء الله. كيف عيزة. ما طالبنا وانت على الالقراج صحيح يعني مشان هيك أنا عليك لما قلت لي أنا ما بعتاد بكلام الناس. ما بنسير عصيرنا؟ في ما بنتسى؟ في بسلي الله ذا وجل متع الإنسان بشيء من الأنات والصبر والعلم والصبر على الناس وهدايتهم وارشادهم إلى اخره يا أخي من المتفخين نحن كان الله ولا شيء معه. لا شيء معه عدم الوجود غيره هو عدم الوجود طيب هذا العدم مكان لا. ان المكان وجودي رجلت حليمي لعادة رديمة انا وانتي اي اي اي اي ما حكيت مظبوط اما انها وانتي ارجعنا الى المكان فالمكان شيء وجودي ومن سواه شيء عدمي ممتاز <تصفيق> كفاية ها ممتاز تسي تسي نقطة معي بس ما تكون نقطتين لا نقطة واحدة <تصفيق> صدق نقطة واحدة اللي هي إنه بنتفق لذلك لا يطلق لف مكان إلى عشية الوجود اما الشيء العدمي والعدمي العدمي ما نقول المكان عدمي يعني لا يطلق مكان بانه عدمي لا موضوع يا اخي ما شوف فائدة منه والله يا جدي إحنا ما دتوصلنا نقطة إنه بعضهم يقول إحنا نعمل إيدا موجود لك. في المكان العدمي نقول له لا مش صحي الله صح الله عز وجل موجود بلا مكان فبترش تقول مكان عدم يتربط هالبان يتكلم دم دائما لا تزويني والله يتكلم احنا متعلم سلام. الحكمة وضائنا تنمو اذا اذا غير المكان ليس مكانا صح. طيب هل يصح بعد هذا التوضيح اللي وضعها لك ان يقول القائل المسلم وهو يؤمن بالكتاب والسنه ان الله عز وجل ليس داخل العالم ولا خارجه هل صح هذا الكلام انا كنت بنصح الله يا اخي أفكر. أنا أشوف. شوف مني أعمل لك شوف يا اخي مش عامل لك أحكي. لا هذه النقطه ظل فيها فرق فرق كبيره شو السبب السبب انهم خلطوا بين المكان الوجودي وبين المكان العدمي ولا نسميه مكانا خلطوا بين الو... <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هذا الخلط هو الذي أضل كثيرا من الفرق ولا بأس أن أقص عليكم هذه قصة إن شاء الله اي منا كلما ابوليدا راحت مش كده وليدا راحت منه الى من قلت الله تبعت يا تكبرون السر ايه قال له ما اقول في موسم من مواسم الحج وفي ايام من ايام منها كنا, كنا هناك والحمد لله جالسين في أمسية مباركه وبعض الحجاج ملتفين جالسين معنا نتكلم فيما كان ربنا يسهلنا من الكلام العلمي نربنا شيخ أزهري سمع حديث ديني أجلس لا شك ان كل عالم لما بيخوض في بحث ما ويجلس اليه عالم اخر يفهم انه اتجاهه مثلا <تصفيق> سلفي خلفي حنفي شافي سني شيعي الى اخره الرجل شن في زعمه هو من طريقه البحث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 في عقيدتهم في مذهبهم في في الى اخره وهذه شك يعني تهم ليس لا اصل واني حناب ليهم مشكين بمذهب الامام احمد سواء في الاصول اي العقيدة او في الفروع المهم انتم معشر كيف قال الرجل كلمة آه قال الرجل انتم يعني فيكم خير وبركه لكنكم مجسما محبه قلت له كيف قال لانكم تجعلون الله عز وجل بل تقولون ان الله عز وجل على العرش استوى قلت له يا شيخ نحن هذا كلامنا هذا كلام رب العالمين قال صح لكن اقصد انكم تجعلون الله بايمانكم بهذه الايه على ظاهرها هو للشاهد في مكان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 سألت السؤال السابق وما فاقه قلت له المكان هل هو شيء وجودي ام عدمي قال لا وجودي قلت له حسن هذا الموجود محدود ولا مطلق الكون محدود ولا مطلق قال لا محدود نسأل سؤال يعطي جواب ما في خلافين قلت حسنا الان فوقنا اشي قال سماع الدنيا الاولى قلت والثانيه والثالثه قال نعم والسابعه قال نعم قلت فوق السابعه اشي قال العرش